قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيه والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا 114. لا يوجد فيها إلا أن يشاء الله ربنا وفع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاترون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 شعيبا كانوا هم الخاترين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وَمَا أَثَلنَا فِي قََةٍ مِن النَّ بِد إِلاا أَخَذْنَّ أَْهَِّ غَ بِبَأَّاءِ وََّر إِلَ عََّهُم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مستألة